Bismillahir Rahmanir Rahim. Po si mim. Tikayatul Kitabi Mubin. Natlu alayka min naba Musa wa Fir'aun لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعين يستضعف طائفة منهم, يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائه ويستحيي نساءهم INNAHU KANA MINAL MUFSIDIN WANURID AN NAMAN 'ALALLADHEENA STURIFU FIL ARDI WA NAJ'ALAHUM AIMATA WA NAJ'ALAHUM WARITHIN WA NUMA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 إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو قال ربي انني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين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 يَبْطِشُ بِالَّذِي هُوَ له ما قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ أُمْرَأَتَيْنِ تَذُودًا قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نسقي حَتَّى كَيْ يُصْدِرَ الْرِّيَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيمٌ Szanowny إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي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 ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما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 لعلكم تصطلون فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني أنا الله رب العالمين وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنْهَاجَنُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ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 إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعْلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن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 اهن غيري فأوقد لي, فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي الطين صرحا لعلي لياء اطلع الى اله موسى و انني من الكاذبين واستكبره وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم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 هادي وهدى ورحمه لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين ولكننا أن وانشأنا قرونا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر وما كنت ثاويا في أَهْلِ مدينة تتلو عليهم آياتنا ولا كنا مرسلين وما كنت بجانب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 كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما <تبعون> أهواءهم ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 قُمِ الرَّبِّ نَא إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَينِ بِمَا أَصَبَرُوا وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِنْ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان التبعه الهدى ما كن من ارضنا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 وقاليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك كانوا إيانا يعبدون.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 يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب تَابَ وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين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 قل أرأيتم إن جال الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من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 وَبَتَغِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسَنَ صِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنَكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي اولم يعلم أن الله قد أهلك من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 وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Inna ldzi farawa alaika lpurana lorad duka ila maad u rabbi a alamu man ja a bil huda wa man huwa fi ضلالin mubin wa makun Panią Panią Panią Panią الْكِتَابُ Panią رَحْمَةً رَبِّكَ Dunna kan e الله بعد e e e ربك ولا تكونن من المشركين